سورة المطففين بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 114. وهم بعوثون اليوم عظيم 115. يوم يقوم الناس لرب العالمين 116. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 117. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم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 111. تعرف في وجوههم نظرة النعيم 112. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 113. ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكه، وإذا رأوهم قالوا وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثم 119. وإنبار ما كانوا يفعلون